Sirata al-lazina an'amta alayhim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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها مكتسبت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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين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 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَكُنْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ